بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال, والجبال فدكت دكتة واحدة فيوم فيوم إذ يوم وقعت الواقعة ونشقت السماء فهي يوم إذ مُواهية والملك على أبرجها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافيا تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا فيقولوا ها هم ها هم قرؤوا كتابيا اقراوا كتابيا اقراوا كتابيا كتابي كتابي كتابي كتابي إني ظننت أن لاق في حسابها فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه بطوفها دانيه كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما اسنفتم في الايام الخاليه وَأَمَّا مَنْ مُوَتِّ يَكْتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لِيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِ مَالِيَ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 ذبعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذبعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www.wadhikr.net